البارحة راسي تصافك طواريه والنوم ما له يمة العين حروه يلعب راسي صوت صلف المشاريه ذي بن عوايا بغاع شمه وجروه وانا على الدنيا من الهيه لالهيه مهمني شهره ولا جمع ثروه حمي وغمي واحد يوم لاقيه كني عليله وشوف تمح وقرواه يتل قلبي فالهوى من عراويه تل الرشاد الوان ثلاثين عرواه يتل هالي حام يلقي ضحاديه يسقي له ابن ما رعاها بكارواه عشر شريده تكثرها من غواليه اقفتك مايك في مع الجم ما راها واللي بقاع عشر نصته من بيه من دونها لو يصبح الصدر فاره واللي بقاع عشر نصته من بيه من دونها لو يصبح الصدر فاره قلته وكلنا يا نضحب ما فيه فالعمر يوم يبلغ العز ذروه واليوم هذا يوم وين تالي والنوم ما له يمه العين حرواه واليوم هذا يوم وين تالي والنوم ما له يمه العين حرواه اللي هو انت لي والنوم ما له يم ترعين حدو